الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال رحمه الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها وأي ليلة هي قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحي الليل وأيقظ أهله وشد المأزر متفق عليه ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله رأيت إن, إن علمت أي ليلة أي إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن وأحمد ماجة وقال فيه رأيت إن وافقت ليلة القدر وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين أو قال تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر رواه أحمد بإسناد صحيح وعن ابن عباس أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر فقال عليك بالسابعة رواه أحمد وعن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين رواه أبو داود وعن زر ابن حبيش قال سمعت أبي ابن كعب يقول وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أو من قام السنة أصاب ليلة القدر وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إن لفي في رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبعة وعشرين وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر, الأو... ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني, إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فأصبح من الليلة إحدى وعشرين وقد قام الى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر اتفق عليه، لكن لم يذكر في البخاري تكفل العشر الأول. وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني وأراني صبيحتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه رواه أحمد ومسلم وزاد فكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين وعن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة قال فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر تهد عواه أحمد والترمذي وصحها وعن أبي نظرت عن أبي سعيد في حديث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت إنها كانت انها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لإخبركم بها فجاء رجلان يحتقاني مع هم الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن وحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والخامسة والسابعة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة رواه أحمد ومسلم وعن, أب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه أحمد والبخاري وابو داود وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين يعني ليلة القدر رواه البخاري وعن ابن عمر أن, رجل أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر أخرجاه ولمسلم قال أرى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأوائل فاطلبوها في الوتر منها. أرى رؤياكم في العشر الأوائل. أرى, أرى رؤياكم قد تواتأت في العشر الأوائل فاطلبوها في الوتر منها. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الأواخر الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ناسب أن يختم الإمام رحمه الله كتاب الصيام بباب الاجتهاد في العشر الأواخر فلما ذكر رحمه الله الاعتكاف ما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف في نهاية كتاب الصيام ناسب أن يأتي بماذا بباب الاجتهاد في هذه العشر التي يعتكف فيها ثم ختم كتابه بفضل ليلة القدر ومتى في أي ليلة هي وساق الأحاديث وأحسن في سياقها رحمه الله في سياق الأحاديث التي تدل على ليلة القدر والخلاف الطويل بين أهل العلم فيها فذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان احيا الليل هنا لم يذكر إذا دخل العشر الأواخر لم يذكر من رمضان وهذا معلوم أنها من رمضان بل جاء في صحيح ابن خزيمة رواية إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان احيا الليل وايقظ أهله وشد المئزر والحديث للبخاري ومسلم وفي لفظ البخاري البخاري كانت إذا دخلت العشر دون الأواخر دون الأواخر وفي لفظ اللطيف لمسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر احيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وجد وشد المئزر وهذه لطيفة في التفريق بين معنى شد المئزر لأن معلم من يقول主 شد المئزر هو الاجتهاد والجد نقول هنا قال وجد وشد المئزر فسيأتي بيان معنى شد المئزر والحديث اخرجه البخاري في باب العمل في العشر الأواخر من رمضان وفي باب فضل ليلة القدر أيقظ أهله صلى الله عليه وسلم أي أيقظهم الصلاة في الليل والمراد بهم زوجاته الطاهرات رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين ايقظ اهله واحيا ليله ومعنى احياء الليل هنا قيل هو عدم النوم مطلقا والصلاه في سائر الليل وهذا المراد عند بعض اهل النحيه احياء الليل هنا المراد به صلاه الليل كله وقيل المراد به إحياؤه بالطاعه ولا شك ان من اعظمها قيام الليل وكذا الذكر والدعاء والاستغفار فإحياؤه بعدم النوم فيه وبذله ذلك الوقت كله في ماذا؟ في الطاعة فيستغرق الليل في هذه العشر صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه سبحانه وتعالى فكأنه يسهر فيحيي هذا الليل بالطاعة ونسبه إلى احياء ونسبته إلى أحياء الليل مجاز والمراد به هنا لأنه إذا سهر فيه للطاعة فكأنه أحياء لأن النوم أخ ماذا أخ الموت لأن النوم أخ الموت ويحتمل احياء الليل كله بالصلاة ويحتمل احياء غالبه وقد يطلق الغالب بمعنى الكل قد يطلق الغالب بمعنى الكل لكن لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أكثر الليل في العشر الاواخر خلافا لما يعني يقوله الشافعية من أنه لا يحيي الليل كله لا قد يستدل بهذا الحديث على أنه يستحب أن يحيي الليل كله قد يستدل به قضى أهله وشد المئزار شد المئزر قيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم ومعناه التشمير في العبادة والاجتهاد فيها وقيل هو كنايه عن اعتزال النساء للاشتغال بعظيم الطاعات وهذا القول أقرب ويدل له أن معنى شد المئزر عند العرب من معانيها ترك الجماع وترك النساء ويدل عليه ما ذكرته قبل قليل في اللفظة الأخرى عند مسلم كانت إذا دخلت العشر ايقض احيا ليله وايقض اهله وجد وشد المئزر فيكون كان الجد عام ومن صور الجد شد مئزره وهو كنايه عن ماذا عن ترك النساء والاشتغال بالعباده واعتزال النساء هذا الحديث فيه فوائد ومسائل اولها استحباب ان يزاد من العبادات في العشر الاواخر ان يزاد من العبادات في العشر الاواخر من رمضان ثانيها استحباب احياء ليالي العشر بالطاعات والعبادات بانواعها من الصلاه وقراءه القران والاستغفار والذكر والدعاء وغيرها وفيه دليل مسألة ثالثه على جواز قيام الليل كله لمن اطاقه خلافا لمن كرهه من الشافعيه المساله الرابعة لعل الحكمة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر تحري الليله العظيمه ليلة القدر فهي ترجى في هذه العشر وانها في ختام ماذا وان هذه العشر ختام شهر رمضان فيختم بمزيد ماذا من الاجتهاد في الطاعه ليالي العشر كما يقول مسألة خامس كما يقول الشيخ الإسلام يقول ليالي العشر في رمضان أفضل من ليالي عشر ذي أفضل من ليالي عشر ذي فهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها صلى الله عليه وسلم وفيها ليلة القدر التي سيأتي بيان فضلها وأنها خير من ألف شهر المسألة الأخيرة في هذا الحديث لا يختص الإجتهاد في هذه العشر بعبادة خاصة بل يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادات ومن أعظمها إحياء الليل بالصلاة ومن أعظم إحياء الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء ثم ذكر حديث ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها وهذا يؤكد لنا ما ذكرناه من أول استحباب ان يزاد من العبادات وأن تخص هذه العشر بمزيد اجتهاد وتعبد وطاعة لله تبارك وتعالى ولذا شرع النبي ماذا شرع الله لنبيه الاعتكاف فيجتمع في هذه العشر اعتكافه صلى الله عليه وسلم وأحياؤه ليله وشد مئزله وإيقاظ أهله وجده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر لأنه كما قلنا أنها أفضل ليالي أفضل ليالي السنة وفيها الليلة العظيمه التي هي أفضل الليالي في ماذا على الاطلاق وهي ليلة القدر ثم ذكر الحديث الثاني في فضل ليلة القدر وفضل قيامه عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجه وأخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر وباب فضل ليلة القدر وباب قيام ليلة القدر من الإيمان في أول الكتاب في لفظ من يقوم ليلة القدر من يقوم ليلة القدر إيمان وحساباً غفر له ما تقدم النبي وفي لفظ لمسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها فيوافقها يعني يحصل ماذا أنها ليلة القدر فيقومها إيماناً كما ذكرنا ماذا إيماناً بالله عز وجل وإخلاصا له تبارك وتعالى واحتسابا ابتغام ماذا للأجر والثواب في هذه الليلة وقد جاء في رمضان كما مر معنا في الحديث أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ثنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فجاءت هذه الفضائل الثلاثة في هذه العبادات العظيمة في رمضان فضل صيامي وفضل قيامي ثم جاء تخصيص ليلة القدر ماذا بقيام تخصيص ليلة القدر بقيام ليلة القدر تنطق بفتح القاف والدال القدر بمعنى قضاء الله عز وجل في خلقه من آجال أو ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من آجال وأرزاق وقسم وغير ذلك ومعناها قيل الشرف والحرمة ففيها أنها ليلة ماذا؟ شريفة وعظيمة وليلة ذات قدر وليلة يقدر فيها فكأنها إذا لما قال الله عز وجل إنا انزلناه في ليلة القدر قيل القدر من الشرف والرفعه والحرمة وقيل من القدر أنه ماذا يتقدر فيها المقادير وتقسم فيها الأرزاق والآجال وقد جاء في الكتاب العزيز أن خصها الله بصورة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وانظر الفضل العظيم وفي قول الله عز وجل في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة ما وصف الله هذه الليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم فهذا يؤكد المعنى الأول وهو بمعنى ماذا تقسيم؟ القضاء والقدر بمعنى تقسيم الأرزاق والآجال وما يكون في تلك الليل الليلة ولا يمنع أن يكون المعنيين مرادان المعنى بمعنى القدر والشرف وأنها ليلة ذات شرف وقدر وحرمة عند الله عز وجل وأنها ليلة ماذا يقدر الله فيها الأقدار سبحانه وتعالى فهي ليلة شريفة معظمة مفضلة مستحب طلبها والتعرض لها والتعرض لنفحات المولى تبارك وتعالى فيها فهي ليلة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء كما سيأتي ويسمع فيها النداء من الله تبارك وتعالى وهي ليلة تقال فيها عثرة المسيء ويقرب فيها المحسن لهذه الليلة مزايا عظيمة من أعظم مميز الله به هذه الليلة أنها خير من ألف شهر خير من ألف شهر الليلة الواحدة من وافقها وقامها إيماناً واحتساباً فهي خير من ألف شهر ينزل الله تعالى فيها الملائكة كما قال عز وجل عز وجل فيها ماذا؟ تنزل الملائكة والروح ماذا فيها فينزل فيها الملائكة من السماء إلى الأرض وينزلون ومعهم الخير والبركة والسلام والرحمة والأمان يتقدمهم ماذا جبريل عليه السلام الروح الأمين كما ذكر الله عز وجل ومن خصائص هذه الليلة ابتداء هذه الليلة الشريفة بنزول القرآن كما قال العز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر فكان نزول القرآن في هذه الليلة العظيم ذات القدر العظيم وفي هذه الليلة يحل فيها السلام والأمان من أول تلك الليلة المباركة إلى طلوع فجرها كما قال عز وجل سلام هي حتى مطلع ماذا الفجر كذلك تقدر في هذه الليلة الأمور للعام المقبل أو القابل فتفصل تلك الأمور من الآجال والأرزاق والحوادث وغير ذلك تفصل من اللوح المحفوظ وتلقاها الملائكة الكتبة ليجري تنفيذها بأمر الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أن هذه الليلة العبادة, العبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواها من الأوقات هذه الليلة الدعاء فيها مستجاب على الصحيح من أقوال أهل العلم ولذا ذكر الإمام الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قبل أن نتعرض لحديث عائشة الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر لم يذكر من الذي أنزل أو لا ما قال من الذي أنزل ما قال إن أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر وإنما قال إن أنزلناه في ليلة القدر فلماذا سبحانه وتعالى أضمر أو جاء الخطاب هنا مضمرا لم يبين لم ينص على ليلة القدر قيل لعظمي لأمور ثلاثة كما ذكرها بعض الأهل البلاغة كما ذكرها الزمخشري قيل لعظمي وشرف القرآن الكريم فلم يذكر فان الشريف العظيم قد لا يذكر فلم يذكره ولأنه معلوم وقيل لأنها ليلة ماذا يكتب فيها أو لأنها ليلة أراد الله عز وجل أن ينبه فيها إلى عظم قدرها فاقتصر على ماذا؟ على الإضمار دون الإظهار جيد وقيل أنه سبحانه وتعالى لم يذكرها القرآن الذي يعني أريد به لم يذكره ماذا؟ لإشارة إلى كونه ماذا؟ أنزل في هذه الليلة إلى كونه أنزل في هذه الليلة إذن إنما أضمر لأي شيء لعظم شرف المنزل وهو القرآن وقيل لعظم شرف الذي ماذا أنزلت فيه فأضمر القرآن وقيل ماذا لأن وقت نزوله كان ماذا كان في هذه الليلة اختلف العلماء في سر تخصيص ليلة القدر بألف شهر لماذا كانت ألف شهر دون غيره فقيل المراد بألف شهر الألف بعينها فالعدد مقصود وقال بعضهم إن المراد منه التكفير فهي ليلة ماذا فاضلة عظيمة خير من كذا والأقرب أنها ماذا خير من ألف شهر بماذا عددا وقصدا وقيل الحكمة أن أمة محمد أعمارهم قصيرة ليس كما ماذا في الأمم السابقة من أن أعمارهم طويلة وقيل لشرف هذه الأمة وعظم مكانتها وانها الأمة الخاتم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها طيب هل كانت ليلة القدر في من قبلنا قبل ندخل المساء الأخرى ليست في أمة من قبلنا كما يذكر علامة إنما هي في هذه الأمة وهي من خصائص هذه الأمة قال عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه أحمد وابن ماجه وقال فيه أي أحمد وابن ماجه أرأيت إن وافقت ليلة القدر والحديث اخرجه في الكبرى والطبراني والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي وقد أعل الحديث بالانقطاع بين عبد الله بن بريده وعائشة فإنه لم يسمع منها شيئا والحديث الصححة والشيخ الباني الصحة وجماعة من العلماء فالحديث الصحيح في لفظ عند الترمذي في بعض نسخ الترمذي اللهم إنك عفون كريم اللهم إنك عفون كريم فلو اقتصر على اللهم إنك عفون فقد ثبت ولو أضاف كريم فقد ثبت في بعض نسخ الترمذي في هذا الحديث مسائل أولا شرف هو عظم ليلة القدر فإن عائشة تسأل عن فضلها وما يقول فيها ثانيا من الفوائد ما ذكروا بعض ان بعض الناس قد ي... ماذا قد يوفقه الله الى معرفه ليله القدر واذا ماذا قالت ارايت ان علمت اي ليله علمت وفي الثانيه في الروايه الثانيه ماذا وفقت الى ليله القدر فقال بعض علماء كما ذكر الشيخ والسلام أن بعض الناس قد ماذا يوفق ويهتدى إلى ليلة القدر وقال بعضهم ان علمت أي ماذا أدركت ليلة القدر بمعنى الادراك هنا جيد بمعنى اني أدركت ليلة القدر في في العشر الأواخر في في العشر الأواخر أو في أوتاري منها في من الفوائد استحباب الإكثار من هذا الدعاء خاصة في تلك الليالي فيستحب في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر أن يكثر في فيها من الدعاء وسنرجح انه يستحب بكثر ماذا من هذا الدعاء في سائر الليالي العشر في سائر الليالي العشر يكثر من هذا الدعاء ويكون إكثاره في الليل فإن الليلة تبدأ الليلة القدر تبدا ماذا من غروب الشمس الى طلوع الفجر كما قال الله عز وجل في هذا الحديث تنبت بعض من هذا الحديث أن دعاء ليلة القدر مستجاب أن دعاء ليلة القدر مستجاب وقيل الحكمة من هذا الدعاء اللهم إنك عفو قيل أنه دعاء جامع فيه إظهار الضعف والذل والمسكنة والانكسار بين يدي الله تعالى في هذه الجمل التوسل إلى الله بصفته المناسبة للمطلوب ومحبته سبحانه للعفو وقربه منه بأن يعفو عن الداعي فإذا صادف هذا الاسترحام والتذلل من قلب خاشع وفي ليلة مباركة ومن عبد مخلص منيب فهو حري أن لا يرد وأن يستجاب لصاحبه يقول الإمام البيهقي مسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات خاصة هذه الليلة ويقول إمام بن رجب وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في سؤال يجتهد لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال الله العافية ولذا ان الانسان اذا ذكر بشيء قال نسال الله العافيه ونسال الله العفو والمراد بالعفو هنا السلامة فكان العبد اذا اجتهد في هذه الليالي بالاعمال ثم هذا العبد كما يقول ابن الجوزي لا يرى لنفسه عملا صالحا ولا حالا جيد فانه يرد هذا الامر الى ماذا الى عفو الله تبارك وتعالى وله ولهذا فهذا الدعاء دعاء جامع عظيم فهو كحال المذنب المقصر المذنب المقصر يشعر بتقصيره فيسأل الله ماذا العفو والسلامة يقول النووي ويستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء ويستحب فيها قراءة القرآن والسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة قال الشافعي رحمه الله أستحب أن يكون اجتهاد في يومها هذه لطيفة إخوان استحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها ليس اجتهاد فقط في الليل وإنما في النهار استحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها كما يستحب يقول رحمه الله أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين فهذا من شعار الصالحين وداء بعباد الله العارفين. <تصفيق> ثم ذكر الإمام رحمه الله الاحاديث في ماذا في فضل ليلة القادر يؤكد في حديث أبي هريرة على الحرص على الاخلاص والاحتساب في قيام هذه الليلة والبعد عن كل ما ينافي كل ما ينافي هذا الإخلاص والاحتساب وخلوص العمل لله تبارك وتعالى في تلك الليلة ثم شرع المؤلف في بيان متى هذه الليلة وما هي أقوال اهل العلم فيها فرتبها ترتيبا حسنا، فذكر أولا قول من يقول أنها ليلة سبع وعشرين، وذكر فيها حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث من معاوية وحديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب فهؤلاء هذه الحادث أربعة كلها في أنها ليلة سبع وعشرين. ثم ذكر حديث أبي سعيد في أنها ليلة إحدى وعشرين، في أنها ليلة إحدى وعشرين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عونيس وأنها في ليلة ثلاث وعشرين ثم ذكرها في حديث أبي بكر في أنها تدل على ماذا حديث بكرة على أنها في الأوتار من ليالي العشر ثم انتبهوا ثم ذكر حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري لما قال إن نحن أعلم بالعدد منكم قال ما التاسع قال إذا مضت واحدة وعشرون هذا دليل على أنها قد تكون في الأشفاع من العشر الاواخر فإنه قال انتبهوا قال فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والخامسة والسبعة قال قلت يا, بس يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا يعني الأنصار قال أجل نحن أحق بذاك منكم قال ما التاسعة قال إذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها اثنتان وعشرين فتعد من آخر الشهر فتكون كم تكون ليلة شفع تكون ليلة ماذا ليلة ثنتين وعشرين فهذا دائما يقول أنها تكون في الأشفاء ثم ذكر حديث ابن عباس التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى هذا احتمال أن يكون المراد ماذا المراد أنها في الأوتار واحتمال أن يكون المراد أنها في الأشفاء ثم ذكر ما عم من ذلك قال في هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع يبقين رواه البخاري ثم ذكر أن رجال من اصحاب النبي وروا ليلة القدر في السبع الاواخر فقال أرى رؤياكم طيب نشرح لحديث شرحها مختصرة قال عن ابن عمر قال قال رسول الله من كان متحريها فليتحرها التحري الاجتهاد ومعناه فليجتهد في طلب حينها وزمانها أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيها طبعا ذكر المؤلف ما يستدل به للمذهب وأنها ليلة 27 فعند الحنابل أنها في الأوتار في ليلة وأرجعها ليلة 27 فذكر ما يدل على المذهب قال تحروها من كان متحرية فليتحرها ليلة 27 وقال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القادر هذا الحديث رواه أحمد والطحاوي من طريق شعبة قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ورواه البيهقي كذلك قال شعبة فذكر لي رجل ثقه عن سفيان انه كان يقول انما قال من كان متحريا فليتحرى في السبع البواقي فلا ادري ذا ام ذا من شك شعبه يعني ثم قال البيهقي الصحيح رواه ماذا الجماعه أنها ماذا في ليله سبع وعشرين ثم ذكر حديث عباس أن رجل أتى النبي فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر قال عليك بالسابع يعني من العشر الأواخر رواه أحمد والطبراني والبيهقي وإسناده صحيح ثم ذكر حديث معايب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبعين وعشرين رواه أبو دعود والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وقد روى موقوفا عن معاوية ورو وروى مرفوعا كما في حديث الباب والحديث رجاله إسناده رجاله الصحيح وصححه النووي وقال أبو داود الطيالسي يصح موقوفا على معاوية ولعل الأقرب أنه صحيح كما ذكر ذلك الدارقطني قطني يصح مرفوعاً وكما هو عند أحمد فيصحه مرفوعا عن, عن معاوية رضي الله عنه ثم ذكر حديث زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر ينسب لابن مسعود قول أنها في سائر السنة هذا القول ضعيف وإنما مراد بن مسعود ترغيب الناس في قيام, في قيام الليل وأنه يريد أن يقول لا تتكل على ليلة وإنما قوم الليل ماذا قم السنة كلها فلعلك توفق لي ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف أبي ما يستثني ووالله إني لا أعلم أي ليلة وفي لفظ أكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين في رواية هي ليلة صبيحة سبع وعشرين التي أمرنا رسلا بقيامها وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه أحمد ومسلم في رواية لأبي داود بسنج صحيح قلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك أنها ليلة 27 قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لزر ما الآية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع بيضاء كما في الحديث لا شعاع لها ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكف العشر الأوائل ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت يعني قيل أتاني جبريل فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف هذا دليل على أنها في العشر الأواخر ثم انظر بقية الحديث فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها يعني في المنام ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها رأيت يعني في المنام أني أسجد في صبيحتها في طين وما فأصبح صلى الله عليه وسلم من الليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح إلى صلاة الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه بينه وروثة أنفه يعني روثة أنفه ارنبته أنفه يعني طرفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الاواخر متفق عليه لكن لم يذكر في البخاري اعتكف العشر الأول في لفظ مسلم كان رسول الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر ثم ذكر الحديث في حديث عبد الله بن أونيس أن رسول الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فكأن النبي ظاهر الرواية أنه كان أعلم ماذا متى ليلة القدر ثم أخفاها الله عن أنسيتها وأراني سيأتي بيان سبب النسيان وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين يظهر أن هذا الحديث في عام وهذا الحديث في عام وليست في عام واحد واضح قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه رواه أحمد ومسلم وزاد وكان عبد الله بن نيس رضي الله عنه يقول إنها يعني ليلة ثلاث وعشرين ثم ذكر حديث أبي بكر إنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة وهذا من أدلة من قال أنها في آخر ليلة من ليالي رمضان قال وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائل السنة فإذا دخل العشر اجتهد رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح وفي لفظ الترمذي ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يقول مالا أتمسها إلا لشيء سمعت الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأوائل فإنني سمعته يقول التمسوها في العشر الأوائل فهذا يدل على أنها في العشر الأوائل في الأوتار منه وجاء مثله عن ابن بس عند أحمد ثم ذكر حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أي يا أيها الناس إني كنت كانت أبينت لي ليلة القدر علمتها وإني خرجت لخبركم بها فجاء رجلان يحتقان يعني يختصمان ويح ماذا ويطلب كل واحد منهما حقه تشاح الرجلان كما في الروايه الاخرى معهما الشيطان فنسيتها هذا دليل على أنها ماذا لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والخامسه والسابعه هذا الى هنا ماذا دليل على انها تكون في الاوتار اما في سبع او في خمس او في ماذا تسع قال ما تفسيره هذه؟ قال قلت يا سعيد انكم اعلموا بالعدد منا قال ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون فهي التاسعة إذن هذا الصريح في أي شيء؟ في أنها تكون في الأشفاع من رمضان في أنها تكون في الأشفاع من رمضان فإذا مضت الثلاثة وعشرين فالتي تليها هي السابعة طبع السابع اعتبار ماذا؟ باعتبار ما يبقى من آخر الشهر تعد من آخر الشهر فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسه رواه أحمد ومسلم هذا ما ذكرت هو دليل لمن قال بأنها تكون في الأشفاع من رمضان ثم ذكر حديث عباس أن النبي قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى يعني ليلة واحد وعشرين وفي سابعة تبقى في ليلة ثلاث وفي خامسة تبقى في ليلة خمس وعشرين وفي رواية هي في العشر في سبع يمضين أو في تسع ماذا يبقى؟ ثم ذكر حديث قال ان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله ارى رؤياكم قد تواطات نعم راها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبروا بها في المنام انها في ليله كذا وكذا في السبع الاواخر فقال ارى رؤياكم قد تواطات توافقت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر وفي لفظ لمسلم تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي لفظ لمسلم فطلبوها في الوتر منها ولمسلم قال أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها وفي لفظ التمسوا وفي لفظ إن نناسا منكم قد رأوا أنها في السبع الأوائل الأول، وأرى ناسا منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها أري أناسا منكم أنها في السبع الغوابر، فلتمسوها في العشر الغوابر. ومعنى العشر غوابر العشر الأخيرة. وفي لفظ تحينوا وفي لفظ التمسوها في العشر الأوائل، فإن ضعف أحدكم أو عجز. فلا يغلبن على السبع او فلا يغلبن على السبع البواقي وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله قال تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان رواه مسلم والبخاري وقال في الوتر من العشر الاواخر وفي لفظ التمسوها في العشر الاواخر قد اخرجه البخاري في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر نعم بحديث عبادة رضي الله عنه الطيب اقوال اهل العلم هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في مسألة متى هي ليلة القدر أي ليلة هي ليلة القدر وقد أحسن رحمه الله كما ذكرنا في سياقها يقول ابن حجر وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كبيرا وتحصل لنا من مذاهب في ذلك أكثر من أربعين قولا كما وقع لنا بنظير ماذا أحسنتم ساعة الإجابة أحسنتم كما وقع لنا بنظير ذلك في ساعات الجمعة ساعة استجابة وقد اجتمع في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما وقد أورد الحافظ العراقي قبل من حجر 33 قولا وكذا أورد الحافظ بن الملقن في كتاب الإعلام بفايدة عمت الحكام أكثر من 18 قولا أولا نقول هناك أقوال بظاهرة البطلة فلا تذكر كماذا كأنها ماذا؟ ل znaj�� قدر خاصة بالنبي هذا لا شك أنه ماذا ظاهر البطلان أو أنها في غير رمضان هذا ظاهر البطلان واضح الثاني ظاهر الضعف وأنها في ماذا في أول ليلة من رمضان هذا قول وأنها في ليلة خمسة عشر من رمضان هذا قول وأنها في ليلة الفرقان في ليلة السبعة عشر من رمضان وأنها في ليلة 19 من رمضان هذا كذلك ظاهر ماذا ظاهر الضعف تبقى الأقوال الأخرى نذكرها. طبعا في قول مشهور هو قلنا يعني ظاهر الضعف ليس ظاهر البطلان أنها في ليلة النصف من شعبان أنها ليلة النصف من شعبان لأنها ماذا جاء في حديث أنها ما تقسم فيها الارزاق لكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف إذا ذكرنا الأقوال هذه الضعيفه ونسبت لبعض الصحابه لكن فيها ضعف نسبته لبعض الصحابه فيه ضعف اذا القول بعد هذه الاقوال ممكن نقول قول خامس انها في العشر الاواخر انها في العشر الاواخر من دون تحديد طبعا قد يقال ان من العلماء من يقول ان ليله القدر معلومه واضح في نص على يوم هذا منهج لبعض العلماء ومنهم من يقول انها غير معلومه وانما هي في ماذا في العشر الاواخر واضح القول السادس أنها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان ويدل له كثير من الحديث الباب التي مرت معنا كحديث أبي سعيد الخدري جيد وغيره من الحديث وقيل إنها ليلة إحدى وعشرين ويدل له حديث ماذا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأصبح من ليلة إحدى وعشرين لما ماذا قام النبي فوقف في المسجد وماذا أبصرت الطين والماء قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ماذا وعلى جبينه وروثة أنفه ماذا طين جيد قال فتلك فإذا هي ليلة إحدى وعشرين هذا القول أنها ليلة عشرين وهو أقوى الروايات عن الشافعي الشافعي يرى أنها في إحدى الروايات أنها ليلة إحدى وعشرين الثاني أنها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثير من الصحابة ويدل له وهو قول عبد الله بن أونيس رضي الله عنه ويدل له حديثه الذي ماذا أريت ليلة القدر ثم أنسيت وإني أسجد صبيحة في ماء وطين قال فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين ويدل له ما أخرجه مالك وعبد الرزاق وأبو داود أن عبد الله بن عونيس قال يا رسول الله إني أكون بالبادية انظر وإن وإني بحمد الله أصلي بها فمرني بليلة أنزل فيها لهذا المسجد أصليها فيه قال إنزل ليلة ثلاثة وعشرين قال قلت لابن عبد لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع ابن عبد الله بن وليس قال يدخله صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج ودابته يعني على باب المسجد فيركبها فيأتي اهله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال ليلة القدر إلى ليلة الثلاثين وعشرين وكان أيوب السختيان يغتسل ليلة الثلاثين وعشرين ويمس الطيب القول الذي يليه كم ثامن أه؟ أنها ليلة خمس وعشرين ويعزى لأبي بكرة رضي الله عنه ويدل عليه بعض حديث الباب التي مرت معنا القول الذي يليه أنها ليلة سبع وعشرين ويدل له حديث معاوية وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث من زر بن حبيش أنها ليلة ماذا سبع وعشرين وهو قول أبي بن كعب واختياره قد أقسم عليه وهو قول معاوية وابن عباس ورواه ابن ابي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة وهو كما يقول بعض الفقهاء وهو الجادة من مذهب أحمد رحمه الله ورواية عن أبي حنيفة وحكاه الشاشي عن الشافعي قولاً آخر وحكاه عن أكثر العلماء وحكي ماذا من حديث جابر بن سمره عند الطبراني في المعجم الصغير التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين والحديث فيه فيه ضعف الذي يليه أنها ليلة تسع وعشرين أو الذي يري أنها آخر ليلة من ليالي رمضان إن كانت الشهر تاما فستكون ليلة عشرين إن كانت كان تاما تكون ليلة الثلاثين إن كان غير تام تكون ليلة تسعين وعشرين وفي حديث أن آخر ليلة من الشهر في حديث ضعيف في مراسيل أبي داود ولعل الراجح والله أعلم أنها أولا أن ليلة القدر تتنقل أنها في العشر الأواخر وأنها تتنقل والوتر آكد والوتر تتنقل والوتر آكد وآكدوا الأوتار الخمس خمس وعشرين وسبعين وعشرين وتسعين وعشرين وأرجاها ليلة سبعين وعشرين وهذا القول هو اختيار أبي قلابة التابع الشهير وأبو ثور والمزني وابن خزيمة والصحيح مذهب الشافي وجماعة من علماء المذاهب قال النووي واختلف في محلها فقال جماعة هي متنقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا وبهذا انتبه وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها وإذا قلت لكم أن كل حديث في سنة خلاف السنة التي تليها جيد ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالت الترمذي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة 21 وليلة 23 و 25 و 27 و 29 وآخر ليلة من رمضان قال أبو عيسى قال الشافعي كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال يقال له فالتمسها في ليلة كذا ويقول التمسوها في ليلة كذا فكأن النبي كلما سئل في عام قال التمسوها لأنه ماذا أخبر أي ليلة هي القدر ثم ماذا أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جابر إني خرجت أخبركم أي ليلة هي ليلة القدر ولكني ماذا تلاحى رجلاني فماذا فرفعت يقول القرطبي والحاصل من مجموع الأحاديث ومما استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها متنقلة فيه وبهذا يجتمع, أو يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها قال الشيخ سام تيمية ينبغي أن يتحراها في ليالي العشر الأواخر لأن جميع ليالي العشر قد تكون اوتارا باعتبار نقصان الشهر وتمامه إذن نقول والله أعلم أن هذه الليلة في العشر الاواخر من رمضان وأنها اكد ما تكون في أوتار وقد تكون في الأشفاء وأن آكدها هي الليالي الثلاث الأخيرة ليلة 25 وليلة 27 وليلة 9 وعشرين وأرجعها ومعنى قولنا أرجعها أكثر ما تكون أنها تكون في ماذا في ليلة السبعين وعشرين وأنها لا شك أنها والعلم عند الله أنها ماذا أنها متنقلة ولذا كما قال الشيخ النبي ينبغي الاجتهاد في في الليالي العشر وقال النبي لنا اجتهدوا في العشر والتمسوا عشر العشر ولا تغلبون على ماذا على سبع منها فإن لم يجتهد الانسان في الحادي والعشرين فليجتهد في ماذا في الثالثة والعشرين وما وما بعد ذلك ما الحكمه في اخفاء هذه الليله كما هو مذهب جماهير العلماء قيل حكمته يحصل الاجتهاد في التماسها في الليالي كلها بخلاف ما لو عينت ليله لاقتصر عليها كما يعني تقدم نحوه في ساعة الجمعه ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها لكن ماذا ثم ماذا أنسيها ورفعات اختلف العلماء هل لها علامه تظهر قد جاء في حديث أبو الكعب أن أمرتها أن تطلع الشمس في صبيحتها ماذا بيضاء لا شواعا لها كتستي جيد قد تظهر لبعض الناس وقد لا قد لا تظهر يعني لبعض الناس نعم لكن الحقيقة ينبغي للموفق أن يجتهد في هذه العشر اجتهاد الخاصة وألا ينكر اجتهاد الإنسان في الأوتار لكن لا يقتصر اجتهاده على الأوتار بل يجتهد في جميع الليالي العشر ويزداد اجتهاده في الأوتار ويزداد اجتهاده في الخمس الليالي الأخيرة ثم يزداد في ليلة 27 وللاسف تجد بعض الناس إذا انتهى 27 كانما انتهت الليالي الفاضي قد, قد تكون في ليلة 28 وقد تكون في ليلة 29 وقد تكون في آخر ليلة القدر فيجتهد الإنسان في هذه الليالي لعله ايوفق يوفق وانك وإنك لتعجب من حرمان بعض الناس حينما يعلم بفضل قيام هذه الليلة وأيضا بشأنها ثم يشتغل بما لا يحسن ولذا سبحان الله أنا أقول اعظم أعظم ما يعين على استغلال هذه الليلة الاعتكاف. أنت تعتقد في السنة عشر ليال أو سبع ليال يجتهد الإنسان في الاعتكاف فيها لعله أن يوفق لقيامها ويحبس نفسه على الطاعة ويلزمها وكم سيجد من لذيذ الطاعة ولذيذ المناجات ولذيذ الخلوة وأنس في تلك الليالي لما يخلو بالله عز وجل ويكثر من الصلاة والدعاء والاستغفار ويلزم الطاعة في المسجد كم سيكون لذلك من الأثر في استقامته وطاعته وأنسه بالله تبارك وتعالى ولذلك فلا ينبغي الإنسان في هذه الأشرة ان يشتغل بغيرها قدر ما يستطيع حتى الموظف إذا يستطيع يأخذ جازة يأخذ جازة ويجعل جازته مثل هذه الأيام لأنها كما قال الله ليلة خير من الفشار المحروم من حرم خير ترك الليلة والله محروم من ضيع تلك الليالي العظيمة وفرط فيها فهي أعظم ليالي الدنيا قد يكون يعني الخير كله في ليلة يقومها الإنسان ينبغي أن يجتهد الإنسان فإن كان مثلا يختم القرآن في رمضان في كل خمس أو في كل سبع أو في كل عشر يأتي في رمضان في العشر الاخر فيختم يختم في كل ثلاث وأظن أن هذا هو أوفق إلى السنة والباقي يكثر من الطاعات قدر ما يستطيع يجتهد الإنسان ولو يخلو في مسجد بجانب بيته فيعتكف قد يكون أفضل من ذهابه في الصلاة في الحرم أو في المدينة أو في تتبع أصوات الناس المؤثرة خلوته بنفسه واعتزاله بنفسه في مكان يعبد الله فيه ويعتكف فيه ويلزمه أن أقول خير من أحيانا من العمرة وخير من كثير من أمور التي يفعلها الناس ويجتهدون فيها بالعشر لا واخر عود نفسك ان تجعل لهذه العشر شانا اخرى ان تجعل لليالي العظيمه شان اخر في التفرغ والابتعاد عن الاجتماع مع الناس الخلطه في تلك الليالي مذمومه لا ينبغي ان يشتغل الانسان في تلك الليالي بالخلطه بل يجتهد ماذا بالخلوه بنفسه من لا يوفق الاعتكاف على اقل كما كان يفعل ابو بكر ماذا كان يفعل كان يدخل قبل صلاه العصر ويخرج بعد الفجر فالذي لا يقدر الاعتكاف لحاجة أهله أو لصعوبة الاعتكاف عليه لأمر ما فليفعل هذا الفعل وأرى أن يقال أن هذا من السنة لأنه من فعل صحابي ولا مخالفة له فيجتهد الإنسان أن يدخل قبل صلاة العصر للمسجد ولا يخرج إلا بعد الفجر يفطر فيه ويسحر فيه ويخرج يصلي الفجر لعله أن يوفق إلى ماذا إلى هذه الليله فكيف إذا وفق العبد وأسعد بالاعتكاف في تلك الليالي العظيمة في حديث أبي السعيد فوائد أخرى ذكرها الأئمة الشراح دليل على جواز اعتكاف العشر الوسطى قد لا يستطيع إنسان أن يجتهد في العشر الأخر لعمل أو لشيء يعتكف في العشر الأول أو في العشر الوسطى حرص النبي على موافقة ليلة القدر لأنه كان يعتكف في المسجد ليتفرغ صلى الله عليه وسلم لباده أنه يشرع للمصلي مباشرة مصلاه بالجبهة والأنف كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه حال السجود أن الأولى بالمصلي ألا يمسح أثر التراب والطين والماء على جبهته حال الصلاة فإنه قال فلما ماذا فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه في ماذا فيها الطين والماء لأن هذا قد يكون الحركة المنهي أنا كما تقدم معنا ولا يمسح جبهته يعني وأنه أفضل مكان للخلوة هي بيوت الله عز وجل وقد أضافها سبحانه إلى نفسه تشريفا وتعظيما كما في قوله ومن أظلم من ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ذكر شيخ الاسلام كما ذكرت مسألة اللطيفه قال أن الله قد يكشف لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوار تلك الليلة او يرى من يقول له هذه ليلة القدر ونحوها وقد يرى علامات حسية لذلك وهذا موافق لحديث من عائشه وموافق لحديث الصحابة وليت ماذا أنهم تر... ماذا؟ رأوا ليلة القدر فرأها بعضهم في ليلة 27 ورأها بعضهم في العشر الاواخر ورأها بعضهم في السبع الاواخر فقال النبي أرى رؤياكم قد تواطعت فقد يوفق الله بعض عباده لذلك لكن لا ينبغي الإنسان أن يشتغل متى هي ليلة القدر ما الرؤى التي فيها لا لكن لو رأها هو في نفسه أو أخبر بها فيجتهد في تلك الليلة دون ماذا أن يقصر في الليالي الأخرى في الأحاديث عظم شأن الرؤية الصالحة وأنه يجوز العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القليل على صدقها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له متفق عليه قال القرطبي التمسوها هو أمر على جهة الإرشاد إلى وقتها وترغيب في اغتنامها فإنها ليلة عظيمة تغفر فيها الذنوب ويطلع الله تعالى فيها من شاء من ملائكته على ما شاء ويطلع الله من شاء من ملائكة على ما شاء من مقادير خليقته على ما سبق به علمه وكذلك عظمها سبحانه وتعالى بقوله وما أدراك ما ليلة القدر في حديث تحروا ليلة القدر والتمسوها كيف يتحراها الإنسان كيف يكون التحري بالتعبد وكذلك ماذا بقوله ماذا؟ تحروا فسرة الرواية الأخرى التمسوا كيف يكون الالتماس يكون ماذا بالتعبد وإلا فهي ماذا فهي في كما ذكرنا في العشر الاواخر في ماذا؟ في الأوتار. فالمراد به مزيد الاجتهاد وماذا أولتماسه الطاعة في تلك في تلك الليالي. نعم. نقف هنا. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. كان في سؤال؟ نعم. في شيء، خوان؟ السؤال جيد ما الدليل على أن الصريح على أنها تتنقل كيف الجواب عليه أن قلنا أنها تتنقل تعدد الروايات أنها في مرة اخبر النبي بأنها ليلة سب... 27 وقبر بأنها ليلة 21 وقبر بأنها ليلة 23 ثم قال التمسوها في العشر الأواخر فلو كانت لا تتنقل وأنها في ليلة واحدة، فما الفائدة من قول النبي التمسوها في الأوتار؟ التمسوها في ليلة كذا؟ لكن ظاهر حديث أنه خرج ووجد رجوة حاقان أنها ليلة معلومة. ثم أنسي مكانها. فهي ليلة معلومة في تلك العام، كما يقول الإمام النووي رحمه الله. وهذا أقرب لأن يبقى إذا قلنا في حديث جابر أنها ليلة سبعة وعشرين. لأنه النبي أخبر بأنها ليلة السبعين وعشرين وخرج الصحاب رأى صحابيان يتشحان الحديث في مسلم ورأى صحابيان يتشحان كنت سأقرأه جيد نقرأه أفضل نعم اعتكف رسول الله العشر الاواخر من رمضان يلتمس ليله القدر قبل أن تبان له. فلما انقضى امر بالبناء فقوض ثم ابنيت له ان في العشر وابنيت له ان في العشر الاخر فامر بالبناء فاعيد ثم خرج على الناس فقال ايها الناس انها كانت ابنيت لليله لي القدر واني خرجت لاخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معه الشيطان فليسيتوا في, في العشر الاواخر من رمضان التمسوا في التاسع والسابع والخامسه ثم كذلك حديث الاخر نفس حديث الكتاب. المقصود في هذا أن يقال من العلماء من ذهب إلى أنها ليلة معينة وأنها ليلة سبع وعشرين كما ذكرنا أو ليلة تحت وعشرين كما هو مروي عن الشافعي أو سبع وعشرين كذلك هو قول آخر للشافعي وكذلك قول لأحمد أنها ليلة سبع وعشرين وتعلم من اختيار بعض المشايخ المعاصرين كالشيخ الألباني أنها ليلة سبع وعشرين لكن نقول نعم قد يدل بعض الأحاديث على ظاهر أنها ليلة 27 أو أنها ليلة 23 ما العمل بالأحاديث الأخرى؟ يصعب أن تؤول الأحاديث الأخرى وأن تجعل تعارض ماذا عن الأحاديث الأخرى ولا شك أن القول بالتنقل فيه جمع بين الأحاديث ومع قولنا بالتنقل نقول أن أرجعها ليلة 27 فيه جمع بين الأقوال وقياس نظائر الشرع نظائر الشرع يدل على هذا فإن الشارع يحدث من نظائر المسائل الأخرى فإن الشرع في ليلة مثلا ماذا في ساعة الاستجابة ذكر فيها أكثر من دليل يدل على أنها في أكثر من وقت لكن قلنا أرجاها ما هي بعد العصر طيب وهناك حديث على أنها ماذا حين يقوم الخطيب جيد بنقول أصل الشارع ماذا من حيث مقاصد الشرع إخفاء مثل هذه الأشياء ليجتهد الناس ليجتهد الناس فيها، نعم. وأخشى أن يقال القول بتعيينها يفوت على الناس المقصود من الاجتهاد نعم. هو الشيخنا هي ليلة لكن ليست معينة. إيه تبع يعني ليس. هذا قول آخر أنها ليلة معلومة. إيه. لكن ما نعرف نحن متى هي. هذا قول ذكرنا أنها في العشر واخر لكن ما نعرف متى هو. من ليلة معينة هذا قول قال به بعض الفقهاء فهي ليلة في علم لا متاهي فتجتهد العشر لعلك أن توافقها لكن يبقى التمسوها في العشر الاواخر هذا يدل على أنها في العشر الأواخر ثم جاء فقال التمسوها في الأوتار منها ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحراها في السبع الاواخر وفي الرواية الأخرى في العشر الاواخر وفي الرواية الأخرى في العشر غوافر ثم جاء في رواية فقال ماذا التمسوها لخمسين بقينا ولسبعين بقينا ولثلاثين التمسوها لثلاثين تبقين وخمسين تبقين وسبعين تبقين أو تمضين كذلك فيدل على أنها ماذا على أنها في الغالب أنها ليست ليلة واحدة جيد وكلام الحقيقة الشافعي جميل لما قال أن النبي أجاب بكل سائل فكأنه في سؤلة في عام كانت ليلة 21 ثم ساله رجل اخر في عام اخر فكانت ليله 23 وعشرين وعليها النبي اصبح في ليله 21 وعشرين في صبيحته على كذا في ماء وطين ثم, 23 ثم اخبر بانها في ليله 27 وعشرين والاهم في هذا يا اخوان ان يجتهد الانسان في العشر الاواخر وان يحرص على اجتهادي في الاوتار فاذا غلب على اول الليالي يجتهد في اخر الليالي يجتهد قدر ما يستطيع وان قال يترجح لي انها ليله 27 وعشرين فنقول لا يمنع لكن مع مزيد ماذا اجتهاد في سبعين وعشرين واجتهاد في باقي الليالي الموفق من اجتهاد في هذه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم ولا زاد ماذا لا اجتهادا فيها جيد لكنها يعلم انها في العشر فكان في العشر اذا دخلت العشر ايقظ اهله واحيا ليله وجد واجتهاد وشد مئزره صلى الله عليه وسلم نعم كيف تكون ليلة القدر قد يتفاوت آخر الليل بين مدينة قريبا بعض ومدينة أخرى فالجواب مثله أننا نؤمن واضح نؤمن بأن الله عز وجل بتقديره سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى شرع لنا الاجتهاد في مثل هذه الليالي ومثل هذه الأوقات لا قال الله أنها ليلة خير من ألف شهر فلا شك أن العبادة فيها خير من ألف شهر لمن وفقها جيد وجعل أعظم ما فيها هو ماذا من قام ولذلك ينبغي شيء إخوان أن يجتهد الإنسان في تلك الليالي في سائر العبادات في الصلاة المفروضة قبل كل شيء في إحسانها وإتقانها لأن داخل في ليلة ماذا أن هذه العباده تؤدى في ليلة القدر بعضنا سيجتهد في ماذا في القيام طيب والفرائض فيحرز وهذه من ثمرات الاعتكاف فتبدأ العبادات كلها فيحسن الوضوء والتطهر ثم يدخل المسجد إذا كان معتكفا فهو أول من يدخل من الناس ثم يسمع الأذان ويردد ثم يحضر بين أذان والإقامة فكأنه كالمبكر ثم يصلي مع الإمام بحضور وخشوع، ويتفرغ قراءة القرآن وكذلك القيام ويحصل له من الفضائل العظيم باعتكافه سبحان الله الاعتكاف كما ذكرت لكم لم يأتي في فضله حديث واحد في فضله لكنه يجمع الفضائل كلها وإنما هذا اختبار للناس ولذلك من السنة التي ينبغي أن تذكر بها الناس دوما سنة الاعتكاف ولو ليلة واحدة لمن غلب فلا يغلب عن الاعتكاف ولو بعض الليالي نعم سمش قد يكون في بعض الليالي قد يكون يعني قد يوفق الله بعض عباد لمعرفتها الله أعلم هنا يأتي الله أعلم هنا يأتي الإخلاص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا والإيمان والاحتساب عمل قلبي قد يقوم القائم ويجتهد ويبكي ويخشع ويردنا سلو الله العالم يقوم الضعيف الغابر المسكين ويفتح الله له من باب فتوحاته ورحماته ما ويتعرض لنفحات الله العظيمة وهذه إنما هي على عمل القلب ولذلك ينبغي العبد في العبادات ان يجتهد في عمل قلبه قبل كل شيء وهذه من ثمرة الاعتكاب أن يعتزل انسان الناس ويبتعد عن الناس ويخلو بالله تبارك وتعالى وكلما وفق العبد في تمام الخلوة كلما حصل له المقصود من أعظم الدعاء أن يدعو في من أول رمضان أن يوفق إلى ليلة القدر. اللهم وفقني لقيام هذه الليلة الفاضله القدر. يدعو ويجتهد فيها. من حين يدخل عليه رمضان يدعو بهذا لا بأس. وهذا يمكن من القال من الدعاء التي ينساها الأئمة في الدعاء في القنوت وغيره لا ينبغي أن يدعو الإمام المسجد أن يوفقه هو من يصلي معه لقيام ليلة القدر. نعم. في احنا قلنا ليالي العشر افضل وليست ايام العشر قول شيخ الاسلام تيميه ان ليالي العشر من رمضان افضل من ليالي ذي الحجه وليالي وايام عشر ذي الحجه افضل من ايام رمضان باعتبار ليله القدر اي ففضلناها لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يعمل صلى الله عليه وسلم فيها جيد يعني لكن يعني بعضهم يقول لا نعلم تلك أي ليلة فما هذا يجعلنا نفضل تلك الليالي ولذلك الإنسان ينبغي أن يجتهد في هذه وهذه قدر استطاعاته يعني الموفق إخوان من يغتنم أوقات التي جاء من الشرع بيان أنها أعظم الأوقات يعني ساعة استجابه في يوم الجمعة بين الأذان والإقامة قبل ذلك جيد أدبار الصروات المكتوبة في الثلث الأخير من الليل هذه حديث صريحة جاءت فيها في يوم عرفة خاصة للحاج في اللي... أيام العشر في الحجة في ليالي العشر كل هذه بيان أنها من أوقات ماذا الفاضلة المعظمة والعظيمة والتي قد يستجاب فيها الدعاء في ينبغي أن يجتهد فيها الإنسان وهذا منهج ينبغي أن يسير عليه في حياته لا يساوم على هذه الأوقات قدر استطاعت يوم الجمعة هذا يوم دعاء اتفرغ فيه للدعاء العشر الاواخر يعني أقلل جميع حوائجي قدر ما أستطيع اتفرغ لهذه الليالي اين يكون قلبك اخشع فكن فيه اين يكون قلبك اخشع وتجد انك تستثمر وقتك ويرق قلبك ويخشع فكن فيه ليست العبره بالمكان قد يكون ازدحام الحرم احيانا غير معين او المسجد النبوي جيد قد يتعرض الانسان فيه للمعارف والخلطه جيد فانا اقول اجتهاد الانسان في اعتزال الناس في تلك الليالي يعينه على داعي بعد الوجه الصحيح وذاك سؤال ابن عثيمين رحمه الله عن الصلاه في صحن المطاف افضل او في السطح فقال ما كان أخشع في العبادة فهو أفضل، فإن كنت أخشع في الصدق قد يكون صدق في الصدق أفضل، لأن الزحام أسفل في المطاف قد لا ي... مع مع قريب من ماذا؟ من الكعبة في الصفوف الأولى، فأنت تبحث عن موطن الخشوع في القلب، نعم. مع الحرص على سؤال الله الإخلاص، وأن يوفقك الله ويجعلكم من يقوم هذه الليلة القدر إيماناً واحتساباً. لا شك أن النبي قال لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد فأفضل اعتكاف هو في ثلاث مساجد لكن نعود ما الأفضل للقلب وما الأصرح للإنسان وما الذي سيعين الإنسان على أداء العبادات والشعائر على الوجه الصحيح فينظر الإنسان ولا يشق على أهله وذويه كذلك لكن تخص هذه الليالي بمزيد اجتهادات في العبادة واجتهادات في اتخاذ القرار أنه يتخذ قرار في التعامل مع هذه الليالي هذه الليالي عظيمة ما ينبغي فيها التفريط أو مجاملة ال يعني حتى الأهل والزوجة وكذا يقال هذه ليالي شريفة النبي ترك زوجاته واعتكف صلى الله عليه وسلم فيعتكف في الإنسان ويحاول أن يكون قريب من أهله ولا بأس أن يذهب ويقبلهم يعني الحاجة الضرورية قد ذكرنا هذا جوازه في الاعتكاف يعني في شيء أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم الأعمال الصالحة وأن يوفقنا الاقتلال من ليالي المباركة والأيام المباركة وأن يجعلنا مما يوفقوا لقيام ليلة القدر في ميتي وسألوا سبحانه وتعالى يتقبل منا إنه هو السميع العليم <تصفيق> ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم <تصفيق> ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم <تصفيق> ربنا تقبل إنك أنت السميع في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا لنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفوا لنا اللهم إن السلك العفو والعافية والمعافاة وال الدائمة اللهم إن السلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم أن العفو والآفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتوب إليك إن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في كتاب الحج إن شاء الله في سبوع القادم بإذن الله Thank <laughs> you.